وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في رمضان وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وأن يوفقنا فيه لكل خير ودرسنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل سيكون عن موضوع من موضوعات علوم القرآن ألا وهو ترتيب الآيات والصور والآية في القرآن الكريم هي طائفة ذات مطلع ومقطع أي ذات بداية ونهاية مندرجة في سورة من سور القرآن الكريم أو يقال هي الجملة من كلام الله مندرجة في سورة من القرآن والسورة هي طائفة مستقلة أيضا لكن تجمع آيات من القرآن الكريم ولها مطلع ومقطع أيضا وترتيب الآيات توقيفي بإجماع العلماء ومعنى التوقيف أنه متوقف على النص وعلى ما ورد به التلاوة وما حواه المصحف بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغ هذا الثبوت حد التواتر فلا مجال للإجتهاد فيه وهذا الترتيب هو عينه ما في اللوح المحفوظ قال السيوطي رحمه الله الأجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفية لا شبهة في ذلك فقد كان جبريل يتنزل بالآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرشده إلى موضعها من السورة أو الآيات التي نزلت قبل فيأمر الرسول صلى الله عليه وسلم كتبة الوحي بكتابتها في موضعها ويقول لهم ضعوا هذه الآيات في الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا أو ضعوا آية كذا في موضع كذا كما بلغها أصحابه كذلك فعن عثمانا ابن أبي العاصي قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ شخص ببصره ثم صوبه ثم قال أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية هذا الموضع من هذه الصورة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرب الآيات وهذا, وهذا الأثر وهذا الحديث أخرجه أحمد بإسناد حسن قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لعثمان قال قلت لي عثمان رضي الله عنه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا فنسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها يعني لماذا, لماذا تكتبها اصلا أو لماذا تكتبها في هذا الموضوع أو لماذا تتركها اصلا. لماذا تتركها مكتوبة قال يبن أخي لا أغير شيئا من مكانه أخرجه البخاري في صحيحه والآية التي سأل عنها ابن الزبير هي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فكانت أولا إلى الحول إلى سنة كاملة ثم نسختها الآية بعدة المتوفات المتوفة عنها زوجها بأربعة أشهر وعشرة فيلاحظوا أن الآية المتقدمة في الترتيب يعني هي في ترتيب القرآن قبل الآية التي نسختها فالآية والمتقدمة نسخت الآية المتأخرة وهذا يدل بوضوح على أن الترتيب والنزول هذاني يختلفان فالترتيب ليس له علاقة بترتيب النزول فتجد مثلا سورة العلق هي أول أو الخمس آيات الأولى من سورة العلق هي أول ما نزل من القرآن لكنها في آخر المصحف في جزء عامة كما هو معلوم ولكن من أول ما نزل وكذلك البقرة مدنية وهي ثاني سورة إلى فالترتيب النزول لا علاقة له بترتيب التلاوه وكان جبريل عليه السلام يعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقران كل عام مرة كل عام مره في رمضان وعارضه في العام الاخير من حياته مرتين وكان ذلك العرض والعلم عند الله على الترتيب المعروف الآن قال ابو بكر الباقلاني رحمه الله في الانتصار ترتيب الايات أمر واجب وحكم لازم فقد كان جبريل يقول ضعوا آية كذا في موضع كذا ومعرفة بداية الآيات ونهاي ونهاياتها توقفين أيضا لا مجال الاجتهاد فيه لهذا يقول الزركشي رحمه الله في البرهان الصحيح إنما تعرف بتوقيف من الشارع لا مجال للقياس لمعرفة الصورة يعني لمجال الاجتهاد في هذا ويقول الزمخشري علم الآيات توقيفي لا مجال للقياس فيه هذا إجماع العلماء كما نقلنا أن الآيات لا مجال الاجتهاد فيها فهي توقيفية مرتبة ترتيبا توقيفيا والخلاف قد وقع الخلاف في عدد أو في التعداد وهذا الخلاف بسبب مطلع الآية وانتهائها ووقفها لذلك هذا لا علاقة له بترتيب الآيات وإنما علاقة له علاقة بأين تب تبدأ الآية ومتى تنتهي فبعض العلماء مثلا جاء على في مكان آية واحدة وغير ذلك فهذا يفيد ان خلاف العد مثلا العد الكوفي غير العد الشامي غير العد البصري هذا خلاف في عدد الايات ليس في الترتيب كلها بنفس الترتيب لكن تجد نفس الترتيب يقول هذا مثلا هذه الصورة فيها كما في صورة الفجر مثلا بعضهم قال 29 آية بعضهم قال 30 آية بعضهم قال 32 آية لكن لم يختلفوا في في الكلام يعني في الايات المكتوبة لم يختلفوا في ذلك لكن اختلفوا في الوقف أين تقف هذه الآية أو هذه الآتان الآيتان هي آية واحدة إلى آخره فهذا هو بس سبب الخلاف في التعداد وإنما الترتيب لا خلاف فيه ولذلك وجد علم يسمى علم عد الآي ويحسن التنبيه على أمر وهو أن الوقوف على رؤوس الآي سنة وله فوائد جمّة في الآداء وهو الموافق للهدي النبوي ولمعرفة الآيات فوائد جمع منها معرفة الأحكام الفقهية المترتبة عليها فمثلا في خطبة الجمعة يجب قراءة آية كاملة من القرآن كما قال الفقهاء ولا يكفي شطرها إلا أن تكون طويلة ومن المهم التنبيه على عدم تنكيس الآيات يعني عكس الآيات أو القفز من آية إلى آية بدون ترتيب سواء في التلاوة أو في الترتيب والله أعلم أما ترتيب الصور فقد اختلف العلماء في ترتيب الصور بعد إجماعهم على أن ترتيب الآيات توقيفي على أقوال القول الأول أن ترتيب الصور توقيفي تولاه النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر بي جبريل عن أمر ربه لهذا يقول الكرماني ترتيب الصور هكذا هو عند الله في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب ويقول الطيبي أنزل القرآن أولا جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ثم نزل مفرقا على حسب المصالح ثم أثبت في المصاحف على التأليف والنظم المثبت في اللوح المحفوظ فالترتيب هو وحي والأدلة على ذلك كثيرة جدا منها إجماع الصحابة على مصحفي عثمان والمصاحف التي استنسخها للأمصار وأيضا ما جاء عن سليمان بن بلال قال سمعت ربيعة يسأل لما قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما بضع وثمانون صورة مكية وإنما أنزلت بالمدينة فقال قدمتا وألف القرآن على علم ممن ألفه به ثم قال فهذا مما ينتهى إليه ولا يسأل عنه والمقصد التأليف هو الجمع هنا نقصد بالتأليف الجمع وقال ابن الحصار ترتيب الصور ووضع الآيات مواضعها إنما كان بالوحي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقول ضعوا آية كذا في موضع كذا وقد حصل اليقين من النقل المتواتر بهذا الترتيب من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما أجمع الصحابة على وضعه كذلك في المصحف وروى ابن أبي شيبة أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع المفصلة في ركعة واحدة القول الثاني إذن هذا القول الأول أن ترتيب الصور توقيفي إذن هذا القول قال فيه العلماء أو أصحاب هذا القول أن ترتيب الصور توقيفي مثل ترتيب الآيات وقال إنما هو بعلم الله عزوجه أنه كذلك في اللوحي المحفوظ القول الثاني أن ترتيب السور باجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم بدليل اختلاف مصاحفهم في الترتيب فمصحف علي بن أبي طالب كان مرتبا على النزول أوله إقرة ثم المدثر ثم نون والقلم ثم المزمل إلى آخر المكي والمدني ومصحف ابن مسعود أوله البقرة ثم النساء ثم آل عمران ومصحف أبي اوله الفاتحة ثم البقرة ثم النساء ثم آل عمران إذن عكس بين النساء وآل عمران ومن ذلك مرواه مسلم في صحيح عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالبقرة ثم النساء ثم بآل عمران في ركعة قال القاضي عياث المالكي اليحصوبي المالكي هو دليل, هو دليل بكون ترتيب الصور وقع باجتهاد من الصحابة حين كتبوا المصحف القول الثالث يجمع بين القولين السابقين قالوا أن بعض الصور توقيفي وبعضها اجتهادي قال الزركشي ما ابن عطية المالك إلى أن كثيرا من السور كان قد علم ترتيبها في حياته صلى الله عليه وسلم كالسبع الطوال والحواميم والمفصل وأن ما سوى ذلك يمكن أن يكون قد فوض إلى الأمة بعده والذي رجحه جمهور العلماء والباحثين فيما اطلعتوا هو الرأي الأول الذي يقول بأن ترتيب السور توقيفي وأما اختلاف مصاحف الصحابة فيحمل على أنه كان قبل العرضة الأخيرة أو قبل إجماعهم على مصحف عثمان رضي الله عنه فيكون هذا ناسخا لما قبله أما ما ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قدم أو أخرى فإنما هو على سبيل التجويز في القراء فهذا القول ان أن يجوز تقديم الصور بعضها على بعض ولا يعني يستحب, يستحب أن تكون الصور مرتبة على ترتيب المصحف لكن يجوز مخالفة المصحف بين الصور المخالف بين الصور وليس بين الآيات وكذلك في الحفظ يجوز أن تحفظ بدون ترتيب أما الكتابة فلا بد من الترتيب فهو توقيف كذلك يمكن القول في تقديم النبي صلى الله عليه وسلم أو تأخيره أيضا يعني قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمر كما في صحيح مسلم أنه يقال أيضا أنه كان ذلك قبل العرضة الأخيرة والعلم عند الله تعالى يقول أبو بكر بن الأنبار أنزل الله القرآن كله إلى السماء الدنيا ثم فرقوا في بضع وعشرين أي بضع وعشرين سنة فكانت الصورة تنزل لأمر يحدث والآية جوابا لمستخبر ويوقف جبريل النبي صلى الله عليه وسلم على موضع الآية والصورة فاتساق الصور كاتساق الآيات والحروف كله عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن قدم سورة أو أخرها فقد أفسد نظم القرآن وكذلك قد يقال من باب المصلحة حتى لو قلنا أن القول بالاجتهاد أو أن بعضه توقيفي وبعضه اجتهادي قد يكون فيه وجه وفيه قوة لكن نقول أيضا من باب المصلحة أنه لو فتح هذا الباب لا لكل إنسان أن يرتب القرآن بحسب ما يراه وهذا باب شر عظيم فلا يجوز لأي إنسان مخالفة مصحف عثمان الذي أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم وما للصيوط إلى ما ذهب إليه البيه قال كان القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا صوره وآياته على هذا الترتيب إلى الأنفال براء لحديث عثمان رضي الله عنهم إذن تقسيم هذا فيما يتعلق بصورة ترتيب الصور وترتيب الآيات والراجع أن الترتيب في كليهما توقيفي وروا وثلة ابن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت مكان التوراه السبع أي السبع الطوال وأعطيت مكان الزبور المئين وأعطيت مكان الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل وعلى هذا النحو جاءت أقسام القرآن الكريم واتفقت عليه جميع القراءات متواترها وشاذها فكانت أربعة أقسام دون احتساب الفاتحة أولا السبع الطوال وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والسابعة هي الأنفال وبراء معا وقد قيل أن السابعة هي يونس سورة يونس إذن هذه تسمى السبع الطوال المئون هي كل الصور التي تزيد آياته على مئة أو تقاربها والمثاني هي التي تليها التي تكون أقل من مئة في عد الآيات وسميت بذلك لأنها تثنى في القراءة وتكرر أكثر من الطوال والمئين هذه الصور تعاد كثيرا أما المفصل فهو أقسام فطواله من ق قاف وبعض الولماء قال المفصل يبدأ من الحجرات. إلى عمى إلى سورة النبى أو بعضهم قال إلى البروج من الحجرات إلى البروج هذا طوال المفصل تسمى أوساط المفصل المتوسطة من عمى أو البروج إلى الضحى أو البينا وقصاره من الضحى أو البينا إلى آخر القرآن على هذا الخلاف البسيط في ذلك ولماذا سمي بالمفصل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة تعداد السور مئة وأربع عشرة أو مئة عشرة صورة وقيل مئة وثلاثة عشرة سورة هذا إذا قلنا على القول الذي يجمع بين الأنفال والبراءة وقول الجمهور كما هو معلوم ومشهورا عند عامة المسلمين أن الصور القرآن عددها مائة وأربع وأربع عشرة سورة وتعداد الآيات عدد الآيات هي مائة وستة آلاف وزاد بعضهم أربع وزاد آخرون أربعة عشر وزاد آخرون سبع عشرة وآخرون تسعة عشر المهم أنهم اتفقوا على المائتين وستة آلاف ثم اختلفوا فيما يزيد على ذلك وذلك كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوسي المكي، السور المكية يعلم أصحابه حتى إذا علم ذلك وصل بعض الآيات ببعضها لتمام المعنى فيحسب من لم يسمع ذلك أولا أنها ليست فاصلة فيحسب الآيتين آية واحدة لذلك اختلف العدد وهذا قليل كما قاله بعض الباحثين ورغم هذا الخلاف فحظنا من الآيات والتعداد أيضا الإيمان وأن على رؤوس الآي كل عدد بحسبي فمن قرأ مثلا بقرأة ابن عامر فينبغي عليه أن يقرأ بالعد الشامي ومن قرأ بقرأة عاصم فبالعد الكوفي إلى آخره وفوائد التقسيم تقسيم صور وآيات القرآن الكريم أن هذه التقسيمات وهذه التجزئة تفيدنا في تيسير الحفظ على الناس وتيسير المدارسة والتدبر والفهم تاخذ بعض الآيات تقول سنشرح هذه الآيات بضع الآيات أو سأحفظ مثلا كما كان الصحابة يحفظون خمس آيات خمس آيات أو عشر آيات فهذا يفيد جدا وهذا التقسيم له أثر لطيف في التدرج في التربية وفي تعليم الأطفال فيعلم الأطفال السور القصار ثم يتدرج معهم وهذا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم فهذا ابن عباس رضي الله عنهما حفظ المفصلة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من الفوائد أن السورة تكون لها وحدة موضوعية فهي أحيانا تتحدث من أولها إلى آخرها في نفس القضية ولها هدف واحد فمثلا سورة النساء كمثال لها قضية واحدة وهي التوحيد وصورة البقرة الهدف منها والعلم وغير ذلك كما بإذن الله سنخصص درسا بإذن الله عز وجل في أنواع التفسير التفسير التحليلي والتفسير الموضوعي والتفسير الفقهي بما سيوسره الله لنا وبما بقي لنا من وقت بإذن الله عز وجل فعلى كل حال هذا هو الدرس وأرجو أن تنصتوا له وأن تذكروا ما استفدتم منه وأن تشاركون بالأسئلة وما أشكل على بعضكم لا بس فيرسله لنا بإذن الله عز وجل على الموقع او على الفيسبوك ونقف هنا حتى لا يكون درس ثقيل خاصة في رمضان ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير وأن يزيدنا من فضله وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يبارك لنا في رمضان وأن يوفقنا لكل خير هذا والله أعلم سبحانك الله وما بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم